بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغنبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذين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 شَدَّ منهم قوته وأثار الأرض وعمروها وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أهل ساءوا ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوء ان كذبوا ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدا الخلق ثم يعيد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 كم ودّت ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السناتكم والوالقوم إن في ذلك لآيات للعادمين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 وينزل مِنَ السَّمَاءِ ماء فيحيي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بأمره ودعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي رَزَقْنَاكُمْ فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ورس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم, إذا فريق منهم بربهم يشركون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 ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أعطيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم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 وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرا مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم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 شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف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 كم كم تم لا تعلمون فيوم لا ينفع الذين ظلموا مغاثرتهم قد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال، ولئن جعتهم بأية لا الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطنون.